ألهاكم التكاتر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترهم هم الجحيم ثم لترهم ها عين اليقين ثم لتسألن يوم الجرعين